سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَأْسَى لَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ولك رسم ربه فصلى بل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إن هذا لفي الصحف الأولى صحفا I need a um <تصفيق> أهو <أسلام> عليكم ورحمة الله السلام <صلاحك> عليكم تقرص راط الذين أنعمت عليهم غير المذبوب عليهم من باله. آمين. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كحول أحد. سمع الله لمن حميد ربنا ولد الحمد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض ومن الأماشئس من شيء بعد أهل الثناء والمجد فحق ما قال العبد وكلنا لك عبد الله حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول اللهم أنت أحب من عبد وأحب من ذكر وأرأف من ملت وأنصر من بطي وأجود من سوء وأوسع من أبقى أنت الأحد لا شريك لك والواحد لا نذلك كل شيء هالك إلا وجهك لم تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأبنى حذير حلت النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والأبنى والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا كنستغير. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله اللهم إنك عفو أن تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو أن تحب العفو فاعفو عنا اللهم العقوى فعفو عنا اللهم إما نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجره واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إما نسألك الإيمان والعقوى أما سلف وكان من يا والعصيان اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلام أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز اللهم آمنا في أوقاننا وأصلح إمتنا وولا تأمرنا وأيذ بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفق بطانته لكل خير يال الجلال والإكرام اللهم أسبق عليه لباس الصحة والعافية اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم إما نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال يا ذا الجلال والإكرام اللهم قل لإطوالنا المضطهدين في دينهم في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم واحفين دماءهم اللهم اشف مرضاهم وهك أسراهم وعاف مبتلاهم يا ذا الجلال والإكرام يا للطول والإنعام وفنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على بنا اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا مأصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تردنا يا محرومين يا حي يا قيوم يا من جلاني الذكر ربنا تقبل منا ان كان تستمع العليم وتغفر لنا ان كان قد التواب الرحيم اغفر لنا ولوالدينا ووالديه وجميع المسلمين الأحياء حيائهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمده نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله all oh. I want to pray.